قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما يفعل من نسي من نسكه شيئا قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي هذا الباب وهذا العنوان وما جاء فيه من أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من نسي من نسكه شيئا فليرق دما إذا كانت جميع أعمال الحج تسمى مناسك من أول الإهلال إلى الطواف إلى ركعتي الطواف إلى السعي إلى الوقوف الى المبيت بمزدلفة الى رمي الجمار الى نحر الهدي الى حلق الشعر الى فدية الاذى الى دم التمتع الى رمي الجمار الى طواف الوداع كلها تسمى مناسك الحج فهذا النص العام من نسي من نسكه شيئا فليرق هل هو على عمومه او ان الاجماع مخصص لهذا العموم من نسي من ترك وقوف عرفات هل يريخ دم من ترك الطواف من ترك السعي وبالجملة فان العلماء مع اتفاقهم على ان جميع جزئيات اعمال الحج تسمى مناسك قسموا تلك المناسك الى مراتب ركن واجب مندوب فالركن ما لا يتم الحج الا به ولا يجبر بدماء الدنيا لو فاته الحج ونحر كل ما على وجه الارض من بدن وبهيمة الانعام هل يصحح له حج لا يصحح له حج اذا من نسي من نسكه من ترك من نسكه مما يجبر بالدم اذا الاركان وما هي الاركان لعلكم تجدون الخلاف في مسمى الركن الركن عند الاصوليين جزء الماهية والشرط ما كان خارجا عنها والواجب ايضا ما كان خارجا عنها مشروط لها فالصلاة الله أكبر تكبيره الإحرام والركوع والسجود والجلوس والرفع من الركوع هذه واجبات للصلاة ولا هي أجزاء الصلاة أجزاؤها فإذا نقصت جزءا منها هل توجد صلاة؟ لا البيت يقام على الجدران وله سقف فإذا لم يوجد أحد الجدران لم يوجد السقف هل وجد البيت؟ لا لكن اللياسة البوية الطياج ممكن ان يقوم البيت بدونها لكن لا يتم الارتفاق به فهنا ايضا الصلاة تلك المسميات اركانها لكن الطهارة استقبال القبلة ستر العورة هذه امور خارجة عن الصلاة شرط فيها شرط لصحتها اذا فرق بين الركن وبين الايش الشرط أو الواجب له. الحج فيه أركان وواجبات، بخلاف بقية العبادات الفرض والركن والواجب سواء. فالحج فيه أركان، وهو ما لا يتم الحج إلا به، وفيه واجبات، وهو ما يمكن أن يجبر بدم، وفيه سنن. الأفضل الاتيان بها لإتمام الحج. فإذا تركها لعذر أو قصدا لا يطالب بشيء لا عليه دم ولا ينقص حجه فمثلا الجمهور على أن النية أي الاهلال لبيك اللهم حجا أو عمره هذه النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي النية والوقوف بإجماع المسلمين أنها أركان الحج وجاء الحديث الحج عرفه وعرفة لا تكون إلا في نية هناك عدد طواف والسعي بعضهم يقولها ليس كالحج ليس كالوقوف ولكن لا يتم الحج إلا به ولا تصح فيه النيابة لمن وقف بعرفات إذا باتفاق يكون النية الوقوف بعرفة الطواف السعي هذه إيش أركان الحج الواجبات كون الإحرام من الميقات أنت تنوي وانت يمكن تتجاوز بيرعالي الواجب عليك ان توقع الاحلال فين؟ في الميقات فاذا تجاوزت الميقات ولم تهل قلت لا انا اهل الان انا مشغول انا لا استطيع واخرته عمدا او سهوا ان اخرته سهوا وتذكرت بعد ان جيت الى رابر قال انا من هنا قال لا انت جاي من المدينة ميقاتك في الاب يرعلي ها والله انا كنت اظنه هنا اخرته الى الجحفة فكان ذلك جهلا او نسيانا هل ترجع الى ذي الحليفة وهل الرجوع يسقط عنك الواجب او تحرم من مكانك وتريق دما لانك لم توقع الاهلال من الميقات فكون ايقاء الاهلال من الميقات من واجبات الحج التلبية قال نويت الحج ولم يلبي ولا مرة التلبية ولو مرة واحدة في الحج واجب لأنها من شعار الحج وتكرارها مندوب له جئت إلى مكه طواف القدوم الجمهور على أنه واجب مالك أنه سن ذهابك يوم الثامن إلى منى وأنت في الحج ليس بركن ولا واجب ولكنه من المندوبات صلاتك الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومبيتك وصلاه الصبح بمنى صبيحة يوم عرفه سنه فلو قعدت في مكه وصليت الظهر فيها ورحت بعد العصر لو مكثت في مكه في اليوم الثامن ورحت في المغرب لو صليت العشاء يوم الثامن في مكه ورحت وبت كل ذلك من السنن وليس من الواجبات تركت المجيء الى منى بالكليه ويوم تسعة بعض الظهر من مكة الى عرفات ادركت عرفات جئت الى عرفات نزلت قبل غروب الشمس تركت واجب لان عندهم من واجبات يوم عرفة ان تجمع بين ليل ونهار لمن ادرك النهار بخلاف من لم يدرك عرفات إلا بعد الغروب يجزئه ولو جزء من الليل فالجمع بين ليل ونهار في عرفات من واجبات الحج جئت إلى المزدلفة لم تنزل تركت المبيت تركت واجبا نزلت ولم تبت ياتي الخلاف كما تقدم لنا هل يجزئ ربع الليل نصف الليل ثلثي الليل على خلاف الأئمة رحمهم الله جيت الى منى رمي جمرة العقبة من واجبات الحج تجبر بدم ناتي الحلق ركن عند الجمهور تحلل عند البعض نجي بعد هذا طواف الافاضه ركن في الحج رجعت الى منى ايام التشريق رمي الجمار ايام التشريق من واجبات الحج إن تركت غميا جمرة واحدة بسبع حصيات في يوم من الايام ترق دما، إن تركت جمرات ثلاثة في يوم من الايام وخرجت أيام التشريق لا تستطيع الـ التدارك في وقتها ترق دما، إن تركت الرميا كله نسيانا أو مرضا أو جهلا أو انشغالا ترق دما، مبيتك بمنا ليالي منا ومن الواجبات. ان تركت المبيت وبدت بمكة ترخ دما اذا جئت الى طواف الوداع طواف الوداع من الواجبات عند الجمهور وعند مالك مستحب من ادركه قبل ان يغادر مكة او يبعد عن مكة رجع اليه وان بعد تركه والجمهور عليه عندهم واجب امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض والنفساء فخفف من الوجوب وفيه دم اذا من نسي من نسكه من ترك من نسكه المناسك تقسم الى ثلاثة اقسام منها الركن لا يجبره الدم ومنه السنة لا يحتاج فيه الى دم ومنه الاش الواجب وهو الذي فيه كلام ابن عباس وهنا لم يأتي حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من نسي نسكا من الواجبات أو ترك ولكن جاء في محظور واحد من محظورات الإحرام وهو قضية كعب بن عجرة التي كانت بالأمس وجاء النص الكريم في محظور الصيد ماذا على من قتل صيدا جزاء مثل ما قتل من النار واجمع المسلمين في بطلان الحج بالوطئ والعقد في النكاح بدون دخول او بدون وطئ عند الجمهور فاسد وعند الامام ابي حنيفة فيه الكلام المتقدم اذا حديث ابن عباس اصل في من نسي نسكا من مناسك الحج او تركه والترك يكون كما قدمنا نسيانا او عمدا العمد معه الاثم وفيه ومعه الجزاء والخطأ لا إثم فيه والنسيان لا إثم فيه ولكن عليه الجزاء فحديث ابن عباس أصل في هذا الباب كما أن حديث كعب بن عجرة أصل في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهكذا يأتي به مالك رحمه الله في من نسي شيئا مما يؤصل فيه أن يجبر بيش بدم بعض الناس يقول هذا ليس فيه حديث مرفوع والنسيان معفو عنه نقول اذا كانت المسألة ترجع الى رأيك والى اجتهادك ووجدنا حديث ابن عباس ويذكر بهذا الاصل مع صحته واستفاضته، والله حديث ابن عباس اقل لو كان رأي ابن عباس فقط لا شك انه مقدم على رأي وعلى رأيك فما بالك اذا كان مثل هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل من صلاحيته ان يشرع باراقه الدم لمن نسيه هل له صلاحية في هذا لا لان اراقه الدم مال والمال معصوم فكيف ابن عباس يكلف الناس ان يدفعوا من اموالهم بسبب النسيان الذي عذروا فيه اذا له هذا الاثر كما يقول علماء الحديث له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لأنها أمور تعبدية. إذا قول ابن عباس من نسي أو ترك لا يأتي بمثل ذلك من عنده، فله حكم الرفع، فيجب العمل به، وبالله تعالى التوفيق. على أيوب من أدري قال قرأ كُلَّ من أمانة النقل يقول والله ما أدري ابن عباس قال من ترك نسكا ولا قال من نسي. وإحنا والله كمان ما ندري ومن هنا نقول الأمران معا من نسي على رواية صحة من نسي فعليه أن يرق دما وإذا على رواية من ترك فإذا كان الناس عليه أن يجب ايش إيش يأتي بدم فالتارك من باب أولى إن كان جهال فالجهل يساوي إيش النسيان وإن كان عمدا ففيه, ففيه زيادة وهو الإثم مع إيش مع الترك